أفضل وسيلة لحفظ القرآن وتثبيته أن يحفظه خمس آيات في اليوم بس يثبتها يعني لا يخل بها أبدا وكل محفوظه يقرأه في الصلاة طبعا ليه إذا كان خلاص يعني إنما إذا كان أصحاب الهمم إذا هبت رياحك فاغتنمها أيضا يجيب ربع ربعين تلت تربع خمس تربع إذا يجيب اللي هو عايزه يجيب ما يتأخرش يعني ليه لأن النفس إقبالا وإيه وإدبارا فإذا أقبلت يحمل إذا أدبرت يأخذ الحد الإيه؟ يأخذ الحد الأدنى وأفضل طريقة لتثبيت القرآن أنه يقرأ به في الصلاة يعني واحد مثلا حافظ عشر أجزاء يحفظ عشر أجزاء من القرآن خلاص يبقى بيصلي سبعتاشر ركع في اليوم يخلي لكل ركع عشر آيات قادي الفرض مية وسبعين آية يأخذ من أول سورة البقرة وانت نازل في العصر يقرأ ادي اربعين أدي والعصر ادي خمسين والمغرب ادي كمان تلاتين وبعدين العشاء ادي كمان اربعين وبعدين السنن كذلك يعني ممكن يصلي سنن زي الفرض لو قلنا يصلي كمان سرعتاشر ركعة او لثنانتاشر ركعة يعني نافلة اكثر اقل حتبصت لقي المحفوظ بتاعه تقريبا في حدود تلتميت اية في اليوم المقروء حوالي 300 في اليوم لو هو فضل ماشي بقى 10 آيات أو 5 آيات على حسب ما يستطيع لكن يخذت بالتدريج لحد ما يخلص المحفوظ بتاعه وعدينه ملاجع جايب كالحل المرتاحل مرة أخرى يرجع تاني يجيب كل المحفوظ بتاعه في الصلاة فمتى ينسى القرآن فأفضل أفضل طريقة لحفظ القرآن